وديلي لي سلام يا رايح للحرم وادعيلي لي وسلم لي على هذه الأمم ودّي لي سلام يا رايح للحرم لي وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلى نور وجلال يغشاها يا ربي ويرعها وفكرني أمامها وادعيلي يا زاعي بهمة من الصفا للمروى يا شارب من زمزم تذكرني بدعوى يا زاعي بهمة من الصفا للمروى يا شارب من زمزم تذكرني بدعوى يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا قالة على جبل الرحمة يا ماشي في وسط. وسلم لي على هذه الأمم انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلا نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعها واذكرني أمامها <تصفيق> <تصفيق> دوروا موقعنا على الانترنت www.doyoraljana.com